فَصَالِحَاتُ قَانَتَ تَدْحَان فِي ظِلِّ لِلَّهِ بِمَا حَفِظَ الله وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَظِرُّهُنَّ وَجُرُّهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَعْطَيْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيلا ان الله كان عليان كبيرا وان خف تُمْشِقَ قَبَيْنِهِمَا فَادْعُ سُحَكَمًا من, مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا من, مِنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَ إِصْلَاحًا ۖ وَاثِقِ إِلَى اللَّهِ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئا وبالوالدين انا وبذل قربا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 وَيَكْتُمُونَ مَا மூமுி وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ